واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاةِ والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد جينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغزلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغزلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْقًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ شاء فليؤمن وَمَنْ شاء فليكفر إنا أَعْتَدْنَا للظالمين نارا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا إنا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى الْجِنِّ مُسَّدَةٌ وَإِنَّ بِمَا الشَرَابُ الشراب وساءت مرتفقا الشراب وَسَاءَتْ الذين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا أولئك لهم جنات عدم تجري من, تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. لهم جنات يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستذرق يحلون فيها من ويلبسون تيابا قبرا من سندس وإستبغة متكئين فيها على الأرائك ويلبسون تيابا نعم السواب وحسنة مرتفقا نعم السواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعمال وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما برعا واخرج لهم ما تلوج اليه عن دار احدها جنتين اعمال وحسبناهما بنقل وجعلنا بينهما جوعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا إِذْ جَعَلْنَا جَنَّتَهُ حَائِطَهَا لها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نهرا نهر وكان له مَأْوَاهُ وَكَانَ لَهُ وهو فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ منك أَنَا أكثر من وكان له سنن فقال لصاحبه وهو يحاول انا اثرني كمالا واعز نثرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ودخل جنته وهو ظالم في نفسه قال ما اظن ان تجيب هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها وماءهم نشاك خائلة وذئن مددت إلى ربي لأجدت خيرا منها من قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك قال له صاحبه اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ من تُرَابٍ ثُمَّ سواك رجلا ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ من تراب ثم من قلت انتم نسوا وتردوا لا سنه والله ربي ولا اشرك بربه احد لا سنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا إنتري أنا أقل منك ما له وولدا إن أنا أقل منك ما وولدا فعسى ربي أن يؤمن يرحي من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فأتى ربي أن يؤتي من جنتك ويرسل عليها من السماء فتصبح قعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بتمره فاصبح يقلب كثيه على ما أنفق فيها وهي قاوية فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عوشها ويقول يا ليتني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 ولم تكن له فئة ينصر له من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية, الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هو طير توابا وطير عقبا واضرب لهم مثل الحياة في الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاحتلق به نبات الأرض فأصبح هشيما واضرب لهم مثل الحياة يا كمار إن أنزلناه من السماء فاقتل نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما فأصبح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَرِيًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَالُ والبنون دينة الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, المال والبنون دينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشلناهم فلم, فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صف لقد جئتمونا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أول مرة وعرضوا على ربك صحفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل بل زعاكم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مما فيه ويقولون يا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء ووجدوا ما, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَلا يظلم رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَتَكَبَّرَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَإِذْ قُلْنَا قال افتتخذونه وذريته أولياء, اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا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 وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الَّذِينَ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ دَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا الَّذِينَ دعمتم فدعوهم فلم يستعيبونهم وجعلنا بينهم موزقا قرأ المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا المجرمون النار فظنوا أنهم ولكن الله لم يجدوا عنها متحركة